وبينهم سدام قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما ا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال, آتوني قال آتوني أفرغ عليه فما استطاع ان يظهره وما له نقابا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي, وكان وعد ربي حقا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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسله زوام.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 كم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا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 قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا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 جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أن عن أهلها يا إبراهيم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 ربي شقياً، فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له.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 داربّه مرضيّاً، وذكر في الكتاب إدريس.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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدهم أتيام لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 إما العذاب, وإما إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر ومكأنه وأضعف جودا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا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 وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إل كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخصهم وعدهم عدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتؤثر به قوما الندام وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تح تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما, وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى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 ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم, هل أدلكم على من يكفله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 أي يفرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخافا إنني معكما إنني معكما أسمع وأراه فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قَدِجِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وتولى. قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولينها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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت, ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتاه قال لهم موسى ويلكم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 قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلاه فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اللقي أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف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 ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عَلَيْهِ من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا لَا يموت فيها ولا يحيا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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب بعبادي, أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا من طيبات مَا رزقناكم وَلَا تطغوا فيه وَلَا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وما يحل عليه غضبي فقد هوى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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِ الْعَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِ الْعَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا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 إلهك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 125-قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 126-فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وأبقى